أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوالا على سرر متقابلين لا يمسون فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وَأَنَّ عَذَابِهِ هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وَنَبَّئُهُمْ عَلَى ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامٌ قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُودٌ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ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 قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إن لم نجئهم أجمعين إن لم رآته فدَرنا إنها لمن الغابرين.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 قَالْنَ إِنَّ هَؤُلَاءِ بَنَاتُ فِلا واتقوا الله وَلا تُخْزُونْ قَالُوا أَوَلَمْ نُنَهْكَ عَنِ الْعَالَمِينَ قَالَتْ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِن نهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة شرقيم فجعلنا عليها سافلها وأنقرن عليهم حجاة من سِّ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 وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَأَتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا أَعْنَامَ مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ